مزال الفيزا <تصفيق> لازلتو باتوني انا غير كاتوني ديا وليد شوفو مالعزيزا بلادي وحدا في ليبوني يا جاسوى كارت مزال الفيزا لازلتو باتوني Hoeveel ik tevreden? het niet voor hem Ik heb een niet gaan. Ik ik wil ik om je heen? Ik ben een land en ik Ik Ik Ik العيش هي تسعيده هي واني ريحو قسم من عمري هي الروح هي تهزي ظهري ظهري مدام هابتيه هنا بايدم ابو صيب العيش هي تسعيده شاسه كارت مازال الفيزا لازم تقطعوني غير قطعوني هو لا وليت همو العزيزه بلادي وحبابي اللي يبوني حيت تاكارت مازال الفيزا لازم تشوفوني غير قطعوني zo van mijn seizoen, سي فكار مازال الفيزا لا ببطوني غير قطعوني ويلا وليت نشوف امي العزيزه بلادي وحده باللي غير قطعوني نشوف بلادي يبوني يوم متين حبيبتي هنا بعيداً أم بوسي بالعيشة حياة الوقت يجري عنا قصان من عمري نروح هي سيا زهرية حبيبتي هنا بعيداً أم بوسي حياه حياة الوقت يجري عنا قصان من عمري نروح هي سيا يا جزلك ما زيل الفيزا لجست وبدوني غير كاتحوني طويلة ولدت هم العزيزة هبلادي وحدة لي يبوني